وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَإِنْ شَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا مَسَّهُمْ بَأْسُنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ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 بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون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 إِنَّ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ رَحْمَانِهِمْ كَافِرُونَ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 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولإمستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون ياويلنا لا يقولون ياويلنا إن كنا ظالمين ونضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإِنَّمَا مِثْقَالَ حَبْتِ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِبِينَ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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصنعكم وتالله لأكيد أن أصنعكم بعد أن تولوا مدبرين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 قال أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ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 إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له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 وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فاستجبنا له فكشفنا ما به من الضرر وأتيناه أهله وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين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 وزكريا إذندا ربه رب لا تذرني فردا إذندا ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الورثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه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 فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه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 فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنّا في غفلة قد كنّا في غفلة منها ذابل كنّا ضالين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أأنتم لها واردين لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلٌ فيها خالدون لهم فيها زفيرون وهم فيها لا يسمعون إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبَعَّدُونَ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 وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي أن الأرض يرضها عبادي الصالحون إن في هذا لبلا غل قوم عابدين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 فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذاتكم على سوى وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون